أربع. استمع إلى الجمل الآتية وقرأها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور كانت أوراق الشجرة الصفراء أصبحت أوراق الشجرة خضراء سارت أوراق الشجرة خضراء كانت أوراق الشجرة الصفراء